تسعة استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك يا يوسف أين أنت؟ هل أنهيت واجبك؟ لا يا والدتي أنا أستريح قليلا هيا يا يوسف أكمل واجبك سنتناول الغداء في الساعة الثانية عشرة والنصف وستستريح بعد تناول الطعام ماذا سنأكل في الغداء؟ طبخت الدجاج المشوي والسلطة هل تريد شيئا آخر؟ لا لا أريد يا والدتي أتفضل عصير البرتقال أم عصير التفاح؟ أفضل عصير البرتقال